در Ah, uh, ah, uh, uh. ك وعيب الترب is cardinal فَلَا يَتَكَلَّفُ I yeah. ذلك اليوم الحق <تصفيق> فما